يعني وهذه و... المباراة العظيمة أن خط سيبوي جان سيبوي نعم امام النحاة النحاة البصرة لكنه ليس معصوما ولهذا لما قدم شيخ الإسلام المتعمية إلى مصر والتقى لأبي حيان وكان أبو حيان يمدح الشيخ الإسلام المتعمية مدحا عظيما حتى قال فيه قصيدة عصماء منها قام, قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصق مضر ويعني به أبا بكر في الردة فلما تقارنه مصر فنازع في المساله النحويه فاستدل عليه أبو حيان فقال إن صيبوين قال في الكتاب كذا وكذا تأييدا لقول من؟ بحية لقول بحية فقال الشيخ السام، وهل سبوي نبي النحو؟ نعم؟ وهل سبوي نبي النحو؟ لقد غلط في كتابه في ثمانين موضعا لا تعرفها أنت ولا سبويه فماذا حصل؟ آداه أشد العجاوة ووضع فيه قصيدة في, في دم وهجأ صلى الله عليه وسلم